نعاني الله بالمداد التقى بسم الله الرحمن الرحيم ومشاهده الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى اللقاء انتذكر من لقاءات برنامجكم الأسبوعي المباشر مداد حيث اللقاء الأسبوعي المعتاد بالكتب وإذا كانت الكراءة عموما فيها متعة ثقافية وفيها ترويح عقلي وفيها تنمية إمهارات الإنسان وقدراته العقلية فإنما سنتحدث عنه اليوم في هذه الحلقة هو فوق ذلك كله عبادة جليلة من أجل العبادات لأنها متعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الذي هو أشرف كلام وأصدق كلام صدر من أصدق قائل سبحانه وبحمده وضوعنا إن شاء الله يستحدث حول بعض جوانب التفسير والتي سيضيئنا فيها إن شاء الله ويشرفنا صح فضيل الدكتور مساعد بن سلمان الطيار حياكم الله دكتور حياكم الله بارك بيكم وأنتم لستم غريبين على البرنامج الأول ضيف كان معي في البرنامج هو أنتم دكتور مساعد صحيح. لكن هذه الحلقة هستنائية أنا أشكر لك مام الأخوة المشاهدين تشريف بالحضور مع تأخير الاخبار لأن ضيف أنا أعتدر كما أخبرتكم لضرفه الخاص ويحن عليك واستجبتم فأشكر لك باسم الأخوة المشاهدين شكرا آمين. وأنا أشكر لك الحقيقة حرصك على البرنامج وكنت أتمنى أن الدكتور احمد الباتلي كان يعني. موجود نستمتع بحديثه لكن الحمد لله لعله إن شاء الله يعوضكم نعم إن شاء الله ونحن أيضا مستمتعون بوجودك مع دكتور مساعد الحقيقة كان بيودي أن أستطيع الحلقة بسؤال يعني يعتني بهذا القضية لكن في أحد الأخوة في المنتدى طرح سؤالا أراده أن يكون موضوعا ولعله أن يكون جزء من موضوع وتأخرنا عليه الحقيقة واخونا للفاض محمد الجروان هو يتحدث عن موضوع يعني يؤرق كثيرا من الباحثين على الكتب والمهتمين بها يقول نعاني من صعوبة اقتناء الكتب التي تطبع من بعض الجهات الرسمية او الجهات الشبه الرسمية وضرب أمثلة لذلك يقول لأنها توزع هذا كلامه بشروط خاصة او الواسطة حيث نعاني من صعوبة اقتنائها وربما ندفع مبالغ ضخمة في ذلك وضرب مثال على أنه ذكرت عن المثال واضح من طبعه يعني كتابة حافل المهرة يقول وصلت اشتريته بألف ريال وهناك من يشترى كتاباً آخر مثلاً من كتب العيني بمئة ريال بل توجد في الان هذا من عندي انها توجد بالكتب المستعمله الان طبعات جديده لبعض الكتب التي تطبع في بعض الجهات الرسميه في يقول هل من حل هذا؟ هل ولا ما في الا تبادل الهموم بس <تصفيق> <تصفيق> لا لا علنا نوجد حل لكن هو الحل اذا كان اولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله تعالى يبارك لنا في هذه الحلقه ولعلنا ندخل في موضوع الأخ استغلال الوقت اقول لا الحل يوجد لكن هل القا هل القائمين على أو هل القائمون على التوزيع او هذا النوع من التوزيع عندهم مستع... هدف لنشر الكتاب أو لا ليس طبعا هذا من باب النقد وإنه من باب الاقتراح فأقول أنا مثلا مما رأيته مثلا وأشيد به الحقيقة اللي هو وزارة الأوقاف القطرية في بعض الكتب لا أدري عن جمع الكتب فيما را في بعض الكتب هم يشترون نسخ من الكتاب من الدار التي تطبعه يعملون عقدا والدار تبيع تنت يعني ينزل كتابها إلى السوق فيكون في الغالب يعني أيضا سعره مناسبا فهذا حقيقة أنا أقدمه اقتراحا في أن يحتكر او تحتكر هيئة من الهيئات الكتاب وإنما تعمل بهذا الأسلوب يكون بينه وبين دار نوع من التبادل المالي والثقافي فبهذا ينتشر الكتاب ولا يكون حكراً كما ذكر الأخوانا معه الحقيقة وأنا أصابني هذا من, من, من زمان نحن نبحث عن بعض الكتب فيصيب النفس ما أصابه من باب الفضول هل هناك كتاب لم تحصل عليه حتى الآن؟ ما أكيد يوجد لكني لا أذكرها لكن هناك كتب حصلت عليها بصعوبة وحياناً حقيقة بنوع من المنة ولكن تعرف طالب العلم إذا كان حريص على الكتب أحياناً يتحمل بعض الألفاظ والعبارات حتى أنا أذكر ولا أيضا لا أريد أن أذكر اسم الكتاب كنت في المدينة أيام كنت في مرحلة الماجستير فكان خرج كتاب جميل جدا عن عن المدينة موضوع خاص بالمدينة فذهبت إلى الذي كان عنده حق التوزيع ولما طلبت من الكتاب وجعل لي سلسلة من العقبات هذا تعرف هذا الكتاب تفيه فيه ولا ولا كتاب خاص وكتاب للملكة بدأ يعطيني من المعادل فقدر الله دخل مؤلف الكتاب فقال هذا مؤلف الكتاب ان سمح نعطيكم الكتاب فما عندنا مانع فجاء الله خير مؤلف الكتاب مباشرة قال أبدا أعطهم طلاب علم أعطهم الكتاب ما عندنا الكتاب ما فيش كان الله فأحيانا تأتي مثل هذه الأمور وكتاب الحمد لله بعد ذلك هذا كتاب بالذات نزل في الأسواق وستفيد منه جميل. لكن أقول هذه فكرة أن يكون مثلا بين الهيئات وبعض الدور نوع من اتفاق يا سلام فيكون توزيع لمن اراد لمن اراد له أن يوزع له ويكون ايضا بيع لاصحاب الدور ممكن يدعم الكتاب بحيث يكون سعره اقل في متناول الجميع هذا ايضا ممكن لا هو لو اردنا ان نتكلم عنه ولعلك انتم تفرد لها حقه الحقيقه جميلة. في مشاريع موجوده صحيح. مشاريع وقفيه موجودة. ونحن الحقيقة ونحن الحقيقه نتمنى انه يكون هناك نوع من الاهتمام بالكتاب لان لأني لا ازال اقول ان الكتاب هو من اكبر عماد الحضاره الإسلامية في جميع فروعها ان في جميع فروع العلم الكتاب هو عماد هذه الحضارة ولا نزال نحن نتفيأ ظلال بعض كتب متقدمة في القرن الأول والثاني والثالث والرهاب والخامس ونستفيد منها إلى اليوم إلى ما بعدها طبعا فنقول ضروري جدا يكون عندنا نوع من النظر إلى هذا المشروع أيضا الناس بحاجة إلى مشاريع حكومية أيضا لأن هذا هم هم المفترض أن تدعمه الحكومات يعني الهيئة المصرية العامة للكتاب عندهم, عندهم مشروع جيد وكتب تنزل بشكل مستمر وفيها نوع من يعني استثمار الرخص ليس غاليه فلو ايضا الحكومات يعني تقوم بهذا الجانب اظن وطبعا الدعوه اولا الدعوه للحكومات اولا للحكومات قادره على ما لا يقدر عليه كثير صحيح. من الافراد او حتى كثير من الهيئات نحن دخلنا في هذا الموضوع الذي ليس له علاقه الحقيقه بموضوعنا المباشرات لكن نتكلم عنه هو كتاب مشجان انا استاذنك ننتقل الى فقره الوراق دكتور مساعد الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم أنا الجديد منك هذا الأسبوع أبا عبد المعلك نعم الحقيقة هو عندي كتاب جديد قديم وطبعا هو جديد بطباعته الفاخرة الآن شكرا. وقديم حيث أنه طبع قبل وكان المؤلف رحمه الله تعالى, تعالى تفضل كان المؤلف رحمه الله تعالى لما طبع الكتاب كان حيا محمد رؤوف عبد الحميد أبو سعده وقدم الكتاب له الدكتور محمد محمود محمد الطناحي يعني بعد أن طبع الجزء الأول منه قدم له هذا الكتاب والكتاب عنوانه من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن وجه في إعجاز القرآن جديد والحقيقة هذا الكتاب فيه إبداع وسبقا شرطي لي في أكثر من موطن و ودار الميمان مشكورة طبع الكتاب طبع فاخرة كانت طبعته دار الهلال في مصر وكانت طبع الحقيقة من طبعات تذكرها الطبعات الشعبية ولم يخدم الكتاب وأيضا هنا خدم الكتاب الحقيقة بجودة إخراجه ولكن أنا أقترح على مؤسس الميمان للنشر التوزيع أقترح عليهم أن يضيفوا له فهارس تكشيفية لأن الكتاب مليء بالأسماء ومليء بالمعلومات ويحتاج إلى تكشيف بحيث أنك إذا ردت تصل إلى بعض المعلومات قد تنسى أين قرأتها أسماء أشخاص صحيح. اسماء بلدان أحيانا وغيرها فكرة الكتاب بإيجاز المؤلف يبدون عنده ما شاء الله يعني علم بكثير من اللغات وحتى بعض اللغات القديمة فاكتشف أن الإسم, الاسم الذي يأتي وهو عجمي ياتي في القرآن بيان له بأنواع من البيانات منها مثلا سياق الكلام وذكر أمثلة من ذلك مثلاً أنا أذكر كسبيل المثال ذكر رحمة ربك عبده زكريا طبعاً زكريا ورد في بداية كلام ذكر وزكريا يساوي الذاكر طبعا الزاي انقلبت من الذن الزاي انقلبت من الذن وإذا كانت فتكون ذكريا والألف التي في ذكريا الألف الأخيرة هي أل التعريف العربية المعاصرة نعرفها فهي التعريف عند ال هذه اللغة أو هذه اللاجة التي كان ينطق بها زكريا وعيسى ويحيى عليه الصلاة والسلام فكانه تكون الذاكر يعني ذكر رحمة ربك عبده الذاكر فكأن اسم الاسم هو الذاكر أو الذي يذكر الله لو ردنا نفصلها أكثر وقس على ذلك غيرها من الأسماء فهو اجتهد في أن يعرف معنى الاسم في لغته الأم وكيف أن القران دل على هذا المعنى من خلال اما لفظا وإما سياق هو جمع أو تفكير وانشاء جديد دكتور لا انشاء جديد انشاء جديد ويعني في تقديرك عليه يعني كل ما ذكروا مسلم به او لا لا لا ليس هناك شيء كل ما ذكر مسلم به بيت. لكن لكن الكتاب الحقيقه في نفس ابداعي جديد جميل. والكتاب ثري بالمعلومات اللغويه بالمعلومات جلس. التاريخيه بالمعلومات الثقافيه والجغرافية يعني يستطيع القارئ يستمتع القارئ جميل. وانا أكتب المرة في أحد مداخلات في ملتقى التفسير كنت قلت من, من اشترى الكتاب وقرأه ولم يعجبه فعلي غرمه لقناعتي بجودة هذا الكتاب ولا كما قد يحتاج حقيقة إلى إضافة فهارس تكشيفية لأنه مهم أو بحاجة إلى هذا هذه الأفضل جميلة القرآن هي متداونة لكن هل هي سليمة هم يسمونه المعرب المتقدمون يسمونه المعرب والآن يسمونه هو العجمي وهي يعني مجرد مصطلحات ولكن هل يوجد في القرآن معرب أو أعجمي أو لا الآن في يعني في الدراسات المعاصرة يعني بعض الدراسين المعاصرين ونذكر منهم على سبيل المثال الدكتورة عاليفا مخشيم يرون أنه لا يوجد في القرآن لفظة أعجمية بحتة وإنما أصولها عربية أو هي من لهجات عربية قديمة ما مثل زكريا هذه فهي من لهجة عربية قديمة لا ليست من لهجة عربية التنزيل فجاءت هذه اللفوة كما هي منطوقة عند أولئك الأقوام والأمثلة عليها كثيرة حقيقة طبعا لا يتسع المجلة يعني وكانه يعمم قول الله عز جل بلساين عربي ممكن. نعم ويثبته من هذه الجهة جميل جدا. طبعا أنا الحقيقة كان عندي الخميس الماضي أحد الإخوة السوريين وعنده هو طبيب بيطري وعنده لأن كتابي يعده وفيه فكرة الحقيقة جميلة فأنا ذكرت له الكتاب بين بابي طبعا الشيء بشيء يذكر فقلت له هذا الكتاب بيضة الديك المؤلف رحمه الله لا يعرف له إلا هذا الكتاب فقالي هو الديك ببيض فأنا هذا مثل يحكى والمثل يحكى ولا يعني يعترف عليه فقلت فرصة أننا أأتي بكتاب نعرف به وثمار القلوب في المضاف والمنسوب طبعا كتاب قديم لكنه جميل في ما أضيفه أو نسبه يعني ابن البلد بيضة الديك بيضة العقربي الآخرة فهو يقول في بيضة الديك قالوا يضربوا به المثل للشيء يقع نادرا ويحدث مرة فيقال هذا بيضة الديك فهذا يعني لا أعرف أنه المؤلف رحمه الله تعالى غير هذا الكتاب وكتبه وقد جاوز الستين قال أي لم يجري أكثر من مرة قال الشاعر وقد تلطف وبر بمحبوبته يا أحسن الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويكي تزرتني مرة في العمر واحدة ثني ولا تجعليها بيضة, بيضة الديك فذكر هذا يعني شاهدا لهذا المعنى لكن أظن في كتاب اسمه بيضة الديك تتكلم عن الجدل والدقاج بيضة الديك هذا رد على كتاب الكتاب والقرآن لدكتور محمد محمد شحرور هم يسمون القصائد اليتيمة بال... هو هم طبعا يقولون يزعمون أن الديك يبيض في العمر مرة واحدة وليهذا يضربون به مثلا فيما يكون مرة واحدة مع كتاب آخر ناخذ نأخذ كتاب آخر كتاب دراسة في فلسفة العلوم الإسلامية وتاريخها للدكتور إدريس الجابري وهذا الكتاب الحقيقي يعني كتاب فيه فوائد نفيسة ويرتبط بفقه العلوم يعني انتقال من, من من علم الفقه إلى فقه العلم يعني أنا الآن علمت النحو لكن الآن أريد أن أفقه ما يتعلق بالنحو بالتركيبة التكاملية لهذا العلم النظر إلى تاريخ هذا العلم النظر إلى أشياء كثيرة مرتبطة بالعلم من حيث هو علم وليس تفصيل ما هو الفاعل متى يكون متأ... الفاعل متى متى نائب الفاعل الى اخره لا وانما هو كلام عن مجمل العلم بمصطلحاته بمناهجه بايضا تاريخي موجود في السوق عندنا والله مع الاسف الكتاب انا ما رايته لان المشكله من طبعا من كتب المغاربه وكتب المغاربه قل ما تصل الينا لكن ارجو أن يكون موجودا وفي الحقيقة فوائد مهمة جدا الكتاب يتكلم عن العلم كعلم وفقه موضوع العلم ومنظومة العلم فهو فيه نقد لنظرة مثلا الفلاسفة الفلاسفات التي نعاش في في, في في ظل الإسلام النقد لهم في نظرتهم للعلوم الدينية مثل الفرهابي أو ابن سينة وغيره وكيف كانوا ينظرون لهذا العلوم الدينية وإين يضعونها وما هي رتبتها عندهم إخوان الصفا وغيرهم ففيه نقد لمثل هذه الأفكار في أيضا بعض الأفكار المهمة جدا أعتبرها مهمة لمن أراد أن يكتب في تاريخ العلوم أو في مناهج العلوم أو حتى في مصطلحات العلوم هذا كتاب يفيده كثيرا يعني النظرة التكاملية في العلوم الإسلامية تكامل العلوم الإسلامية فيما بينها قضايا طرحها المؤلف وطرح أيضا حتى القضايا التي تسمى بعلوم الدنيوية مثل علم الرياضيات وغيرها من العلوم وعلاقتها بالعلوم الشرعية وكيف كان ينظر بعض هؤلاء العلماء ومكان بعضهم بارعا في الفقه يعني فقيها وأيضا وطبيبا أو فقيا وفلكيا أو فقيا ورياضيا فكيف كان تأثير هذه العلوم بعضها على بعض الحقيقة أن هذا من الأشياء النفيسة المهم جدا نعرف كيف كان يتعامل علماء الشريعة مع هذه العلوم وأنا بس أريد أن ألفت النظر إلى قضية يعني في, في هذا الموضوع وهي أن العلم في الإسلام وهذا أشار إليه الدكتور أدريس العلم في الإسلام هو نوع من المعيار الذي يعطينا مصداقية غيره من العلوم بحيث ما الذي نقبله وما الذي نرفضه ما الذي نقبله وما الذي نرفضه ومبررات القبول أو الرفض فماذا على سبيل المثال علم الكيميا تجد أن بعض علماء المسلمين انتقده والسبب انتقاده لأنه كان يطرح علم الكيميا على أنه أشبه بالسحر أنهم كانوا يدعي بعض الكيميائيين أن يستطيع نقل بالصخرة إلى, إلى ذهب فصار هذه مثل ما او أو ما عرف عن هذا العلم من هذا النوع من المعلومة جاءت بعض علماء او فقهاء الإسلام يرفض هذا العلم لكن لو كان يعرف ما فيه من فوائد فلا يتوقع أن علماء الإسلام يرفضونه وقد استفادوا من كثير من العلوم الدنيوية وتعاملوا بها وليس من شك أنه ليس هناك دين شجع العلوم بأنواعها وفتح المجال لها مثل, مثل هذا الدين الحني هذا صحيح لأن بعض الناس الآن ربما أعجبته الثورة الغربية قبل الثورة الفرنسية وإقصائهم للدين حتى ارتقوا في العلم بعض من الأسف جديد ربما قال أنه لا يمكن تطور التقنياً ومادياً حتى نحيد الدين نجاله في خطف المسجد هذا قيل ولا يزال إلى الآن النبرة هذه موجودة سواء بمقال او بحال أوس. يعني هي مشكلة هذه كبيرة جدا لا يزالت موجودة ولذا نقول نحن الآن يعني من نعمة الله علينا أن العلم الإسلامي العلم الإسلامي علم حاكم لا شك في بعض الأمور وأيضاً علم قائد وموجه بمعنى أنه الآن مثلاً على سبيل المثال لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فالعالم الإسلامي إذا جاء إلى مثل هذه الآية آية حاكمة وقاطعة بأنه لا يمكن لا يمكن للإنسان أن يعيش في غير هذا الكوكب فلماذا انا أخسر الأموال الطائلة للبحث عن هل يمكن للإنسان يعيش في كوكب آخر أو لا إذن أنا أصرف هذه الأموال الى ما يستفيد منه البشر ما يستفيد منه الناس هذا هو المنهاج الإسلامي لكن بعض الناس ربما يجادل في الفهم فيقول هذا فهمك وربما يكون هناك فهم آخر أن المقصود بالغلبة هو العموم وليس مقصود بها فالإشكالية في الفهم أحيانا ليست في وجود النص الشعب النص موجود في أكثر من نص موجود فهذا بالعكس هو إذا, كان إذا كنا ندخل في قضية الفهم فعندنا معيار لصحة الفهم وعدم صحته وهذه مشكلة الحقيقة في قضية أخرى أن بعض الناس بالفعل يقول له هذا فهمك أنت ويقول أنت تتحكم بالفهم نقول ليس هذا, الصو... ليس هذا صحيحا لأن هناك معيار إذن لم يوجد معيار ممتاز. ولا يمكن لأحد يقول لا يوجد معيار حتى من يرى فتح النص هو عنده معيار لكن هل معياره صحيح أو لا هذا هو الكلام أنه لابد من وجود معيار وهنا فائدة تعلم علم التفسير إذن لا شك. لا شك إذن هذا يدخلنا إن شاء الله إلى فقرة في الميزان حيث نتحدث عن شيئا من هذا في الميزان نقد علمي ورأي محايد الموضوع الذي سيكون معنا في الميزان الشيخ مساعد هو كما يعني اقترحتم والله يحفظكم جمع التفاسير لا سيما لما للتفسير السابقين ووضع ذلك في الميزان الحديث عنها نحن نشاهد الان تفسير ابن عباس مطبوع نشاهد تفسير الحسن البصري مطبوع والناس يتسالون هل هذا التفسير اقره مؤلفه او انه من جمع بل احيانا ربما جاء بعض المتاخرين او المعاصرين فجمع من تفاسير بعض المتاخرين مثل ابن القيم مثلا تفسير ابن القيم وغيرها فهذا يعني أن نتحدث عن هذه الفكرة وعن بداياتها وايضا جعلها نقدا نقد علمي جميل نرجع إلى فكرة المعيار الحقيقي قضية مهمة جدا يعني الآن انا جئت مثال وأرجو أن الشيخ محمد أحمد عيسوي لا أدري وكان في فترة كان موجود عندنا في المملكة وطبع الكتاب في موسط الملك فيصل الخيرية الكتاب تفسير بمسعود جمع وتحقيق ودراسة هي الفكرة سواء نسمى تفسير بمسعود أو مرويات بمسعود في التفسير قد تسمى هكذا أو جمع تفسير فلان الصور كلها متعددة أو الإسماء هذه متعددة وفي النهاية هي تصب في قال ابن واحد ولا يضر اختلاف هذا الاسماء لا لا يضر هذا الاسماء في النهاية هي معنى واحد لكن السؤال الآن المهم جدا ما هو مفهوم التفسير عندما يجمع يا سلام. هذه المرويات انا لو أردت الآن أن, أن أنظر مثلا بمفهوم التفسير مفهومي الأولي بقول ما قاله ابن مسعود مباشرة هذا اللي كنت أفهمه لما أقول مرويات التفسير أو جمع تفسير فولان أو لكن أفاجأ مثلا على سبيل المثال عند الآن روايه عن الطبري بسنده عن ابن عباه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى وسلم ان بني اسرائيل لما ظهر منهم المنكر جعل الرجل يرى اخاه إلى آخر المروي عن صلى ثم قال ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون الى قول فاسقون قال عبد الله وكان رسول الله صلى وسلم متكئا فاستوى جاهسا الى اخر الاثر هذا الآن هو ادخله ضمن الريه من مسعود تفسير من مسعود هذا ليس تفسير بن مسعود هذا, تفسير, بن مسعود هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا في تجاوز جميل. تجاوز. هذا النوع من الـ من الأحاديث إذا كنت سأدخلها معنى ذلك أنني لو جمعت تفسير الطبري ويقول تفسير الطبري حليب بن سهر الرملي الذي روى تفسير علي بن سهر الرملي مم. بنان على هذا السلوب المؤمل بن إسماعيل هو تفسير المؤمل بن إسماعيل بنان على هذا الأسلوب ذكره يعني كل واحد روى هذا الحديث فأنا سأجعله من تفسيره هذا ليس بصوب إنما النظر إلى آخر السلسله هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثال اخر في نفس الاشكاليه اشكاليه عدم يعني عدم يعني التوافق على مفهوم للتفسير ماذا أيضا اثر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله قال قال رسول وسلم لا أحد اغير من الله عز وجل فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى آخر الحديث دون ان نذكر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اصلا او اي احيانا نكون روايه اخرى ليس المؤمن بالطعانه ولا باللعانه ولا بالفحش البذيء طيب هذا تفسير من هذا ليس تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسير عبد الله بن مسعود هذا تفسير مؤلف يعني المؤلف راى ان هذا الحديث النبوي يفسر هذه الايه فهذا من اجتهاد صار المفسر لكن لانه مروي عن طريق المسعود هو الاشكاليت هو ثنتين الان الاولى انه عن ابن عن النبي ليس فيه ايه وانما هو من كلام مطلق من وسلم هذا الكلام المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم يصبح أن يكون تفسيراً تلك الآية مم. الربط بين الحديث هذا والآية هو من عمل المؤلف, المؤلف وليس حتى من عمل ابن مسعود صح. فهذه اشكالية أخرى هناك اشكالية أخرى مثل قراءات بعضهم يدخل القراءات مثل هذه اللي ذكرناها الآن يعني بعض الوعضيات إلى آخره والاشكاليه هي اصلا هي ما هو مفهوم التفسير عندك الذي تريد ان تجمعه إذا اذا لابد من وجود معيار ما هو مفهوم التفسير قبل هذا المعيار اريد ان اذكر مثالا اعرف اين تضعه يعني قول ابي بكر رضي الله عنه انكم تقرؤون ايه في كتاب الله ثم ذكر حديثا عليه الصلاه والسلام عليكم انفوسكم لا يضركم مضره ذاته واني سمعت رسول الله يقول جميل هذا يعد تفسير ابي بكر أم, ام تصرف لا هذا من تفسير ابي بكر لماذا آه. لان ابي بكر فهم, فهم الفائمه على وجه وربطها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافا, لهذا خلافاً لهذا جميل. هذا الأسلوب لو كان في هذا الأسلوب نقولها تفسير, تفسير نعم فنقول حقيقة المعيار في هذا نعم المعيار هو مشكلة أنه الآن موجود عندنا في في, في الساحة كثير من المرويات ولم تبدأ المرويات إلا مع الدراسة الجامعية فصارت جزء من عمل الباحثين ونوجدت كثير جدا من المرويات يمشي في الغالب على هذا الأسلوب نعم هناك شيء من المرويات خرج عن هذا لكن اغلب المرويات يمشي على هذا التوسع ما هو سببه؟ لا نستطيع أن نحكم بسببه لكننا نقول أننا بحاجة الحقيقة إلى إعادة النظر في مثال الأمور واستخلاص التفسير المباشر لمن ننسب إليه يعني دعني أسأل بعبارة أخرى إذن ما الذي تفهمه دكتور مساعد من قولنا تفسير بن مسعود؟ الذي يفهمه التفسير الذي قاله بن مسعود بنفسه يعني رأيه جميل. آراء بن مسعود بدون نسبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام بدون نقله. إذا دخلنا النقل معناه أن نتوسع الآن جميل. المفهوم طبعاً هناك إشكالية انتذكرت قبل الأقل في قضية جمع عن تفسير العالم وهذه أصعب من تلك يعني هذه على الأقل في كثير منها واضحة لأنها مرويات لكن لما تكون تجمع تفسير عالم خاص إذا كان العالم غير مشهور بالتفسير يعني نقسم العلماء إلى قسمين عالم مشهور بالتفسير وله هو أرى في التفسير ثيحة وظائرة وعالم غير مشهور بالتفسير فأنا في نظري جمع تفسير عالم غير مشهور بالتفسير لأجل فقط تغطية مجال دراسة ماجستير أو دكتوراه وغيره الحقيقة هذا فيها انا عندي أتحفظ عليها تحفظا كبيرا جدا أما عالم مشهور بالتفسير مثل ابن تيمية مثل ابن القيم لهم, لهم تفسير فهذا ممكن أن يجمع تفسيره ولكن أيضا لابد من وجود المعيار ما هو التفسير يعني هل مثلا لما يتكلم ابن القيم في, في قضايا وعضية مثلا قضايا وعضية عامة كذا هل أنا تفسير يعني خرج عدة تفسير التفا منسوبة لابن القيم مثل التفسير القيم ومثلها ال نسيبه التفسير الجامع التفسير القيم وايضا كتاب الشيخ علي الصالح رحمه الله تعالى وهو اوسعها يعني اي شيء يذكره بالقيم حول الايه يذكره لكن ما هناك معيار واضح جدا لان كتب التفسير دكتور مساعد اذرا على هذا ليس لها معيار معين نجد الطبري له منهج معين نجد في الكشاف ايضا شيء وعند الرازي شيء اخر وكلهم يسمونه تفسير جيد هذا كلام جميل لكن هناك معيار يمكن نتفق عليه معيار عام لو كان عندنا معيار عام نتفق عليه خلاص احتكامنا نحن للمعيار كل هذه الكتب كتبات بلا معيار يعني لما كتب الشيخ محمد أحمد عيسوي هذا كتاب المعيار خاص به هو جاء آخر وعنده معيار خاص به وثالث ورابع وخامس إلى آخرين لكن نحن بحاجة لن نعرف المعيار حتى إذا اتبقنا ماذا قلت لي والله القضايا البلاغية سندخلها خلاص إن صار عندنا معيار اتفقنا عليه فتدخل مثل هذه القضايا متى بدأت فكرة محاولة جمع مرويات التفسير؟ اللي يظهر لي والله أعلم أنها بدأت مع او, أو الحقيقة هي نتاج للدراسات الجامعية وأغلب اغلب المرويات التي تجمعت هي من نتاج يعني الرسائل الماجستير والدكتور أمتاز كتاب التفسير الذي ينسى بمحمد وأنه أجعله على شكل المسانيد مسانيد الصحابة في التفسير حل هذا الكتاب موجود أو له أصل من الصحة أنا لا أعرف طبعا وصفه لكن أنا ذكرت في كتاب التفسير اللغوي نصا عزيزا وفريدا عن الزجاج في موطنين قال وكل ما رويناه في التفسير فهو مما حدثنا به عبد الله بن أحمد محمد عن أبيه من كتاب التفسير فهذا نص واضح أن كتاب التفسير موجود لكنه فقد مثل ما فقد غيره طبعا بعض الناس يقول الامام احمد وعلى جلالته واين ذا ذهب تفسير بقيه بن مخلد هل أحد يشك في وجود تفسير بقيه بن مخلد او مسند بقيه بن مخلد لا التفسير غير المسند المسند وجد منه قطع لكن تفسير بقيه بن مخلد ما احد يشك فيه ان له كتاب وانه قد راى ابن حازم ووصفه بل انه جعله اجل من تفسير ابن جرير الطبري لكن اين تفسير بقيه بن مخلد انا حاولت أجمع من خلال المكتبه الشاملة ما يمكن يكون من تفسير بقيه بن مخلد شيء عزيز جدا جدا روايه قليله جدا في التفسير ولا أستطيع أن نقول هذا من كتاب التفسير فلا, لكنها فلا يستنكر إذن أن يفقد هذا الكتاب لا يستنكر أن يفقد هذا الكتاب لكن عدم اهتمام تلاميذته به وذكرهم الله ووصفهم له غير موجود هذا لا موجود وصفوه ونسبوه إليه لكن بعض المتأخرين الذهبي الحقيقة والذهبي رحمه الله تعالى والذي كان له يعني اعتراض بهذه الدعوة أنه يعني كيف كتاب للإمام ولا غير مشهور ولا ولا تنوقل ولا طيب الآن محاولة الباحثين المعاصرين جمع تفاسير المتقدمين لا سيما السلف خصوصا للصحابة م. هل هذا في إضافة علمية ترى أنها مهمة مهمة جدا شوف جمع مرويات المفسرين على حده مهم جدا يعني مهم جدا لأنه يبرز المناهج العلمية التي تسير عليها هذه التفاسير واتفاقها في النهاية على المنهج العام ليست, ليست عندهم ما يسمى بمدارس او مناهج متعددة لا هو المنهج العام واحد عندهم فقراءة تفسير بن مسعود ثم قراءة تفسير بن عباس ثم قراءة تفسير الضحاك المتأخر عنهم ثم قراءة تفسير قتادة ومجاهد وسعر الجبير ستجد أنك أمام منظومة متكاملة ومنهجية يعني واحدة في الأصل وإن كان قد يختلفون في قضية الاهتمامات الاهتمامات لا تؤثر في المنهجية ان واحد عنده اهتمامات مثلا في قضايا لغوية اهتمامات في أسواة النزول اهتمام سكرة لا تمثل مدرسة وإنما هي اهتمامات في وصل المنهج وفي وسط المدرسة ممتاز. لكن بعض الناس يقول يكفينا عن هذا أن نقرأ تفسير بن جرير فالغالب أنه هو الأصل في مرويات الصحابة والسلف هذا صحيح لكن أنت أحيانا تريد أن تتبين وتتبصر في منهج فلان هذا منهج بن, بن عباس ما هو منهج بن عباس كيف كان بن عباس يتعاطى التفسير لا يتبين لك إذا أفردت هذا الكتاب هل هناك كتاب جمع مرويات أحد الأولماء من الصحابة ومن بعدهم ترى فعلا يتميز بالمنهجية الجيدة وأنه ينصح بك والله الآن الحقيقة لا أذكر لا أستطيع أن أذكر لكن كل ما ذكرته يمكن هذا النقد ذكرته لا يعني اللواء يستفاد من الكتاب لكنه يطيل علينا يعني فترة الاستفادة من الكتاب بدما نستفيد من تفسير مسعود مباشرة نجد أنفسنا أننا نقرأ أشياء كثيرة جدا ليس لها علاقه بتفسير المسعود هل يمكن ان يوجد في كتب في هذه الكتب جميع المرويات هل يمكن ان يكون يكون فيها روايه لم لم توجد في كتب التفسير لا لا ابدا لانه في النهاية مرجعها كتب التفسير مرجعها كتب التفسير طبعا هناك دعوه لان تجمع مثلا بعض التفاسير المفقوده مثل تفسير ابو سعيد الاشج تفسير ابي الأشج مثلا او تفسير ابن مردويه او غيره هذه الحقيقة فيها جانبان في احيانا نحن قد نكون بحاجة لو كان مثلا على سبيل المثال لو كان طالب يريد أن يتكلم عن حياة أبي سعيد الأشج محدثا أو مفسرا فهذا يجمع, يجمع لا بس لكن أن يستغرق وقته, يستغرق وقته في أن يجمع المرويات ويحررها ويناقشها هذا أنا, في انا أتحفظ أيضا عليه لأن لا أرى أنه قيمة كبيرة جدا لأنه في النهاية لن يستطيع أن نجمع جميع التفسير لأنه لن يستطيع أن نجمع جميع كتاب ابن مردوية لا لكن لو, لو وجد أننا بالفعل نستطيع أن نجمع كتاب من كتب التفسير مثل صحيفة علي بنبي طلحة واجتهد بعضهم في إخراج صحيفة علي بنبي طلحة فهذا مقبول نوعا ما أننا نستخرج صحيفة متكاملة ونقول هذه صحيفة علي بنبي طلحة قد ينقص منها شيء قليل أما بعض الجمع لبعض التفسير المسندة مثل التفسير بسعيد بن الأشج أو المردوية أو غيرهم لا في قيمة كبيرة جداً تؤهلنا إلى أننا نجعل الطالب سنتين أو سنوات يتعب في جمعها صح. وتخريجها وتحقيقها هذا سيقودنا الحقيقة للحديث عن, عن بداية الحركة في, في تأليف التفسير وكيف يعني بدأ العلماء يفسرون ويكتبون تأليفهم في هذا لكن عندي سؤال قبل أن أختم هذه الفقرة ما معنى التفسير في تقديلك تكثر مساعدة حتى يعني يكون المشاهد واضح جيد حتى. هو الحقيقة التفسير أو ما بالفائدة كل من فرق من التفسير والتأويل فهو في الحقيقة عرف التفسير والتفسير في تعريفه أخذ يعني عبر القرون أخذ مصطلحات متعددة وجل هذه التعريفات التي عرف بها العلماء فيها نوع من التوسع والسبب فيما يبدو والله أعلم أن من يعني من عرف التفسير كان نظره إلى المدونات وليس إلى ما هي التفسير ومن نظر إلى المدونات ولم ينظر لمهيطة التفسير سيكون التفسير عند واسع مثل ما ذكرت أنت في بداية الحلقة. فمثلا هل كل ما ذكر في كتب التفسير اعتبر من التفسير؟ الجواب لا. والدليل عليه أن من عرف التفسير بعض العلماء الذين عرفوا التفسير نجد أنهم ينتقدون إدخال بعض المعلومات في كتب التفسير. مثل أبي حيان وهو أشهر. عالم عرف التفسير ونجد ينتقل الزمخشري في دخاله لبعض المعلومات في كتب التفسير ويقول أنه ليس مكان كتب مكا التفسير طيب لماذا إذا كان الزمخشري قد يرى أنها من التفسير فإذا هناك نوع من نوع من منازعة في مفهوم التفسير كتاب فعلا نستطيع أن نقول هذا كتاب تفسير بدون تحفظ. مثل عموم تفسير السلف يمشي على هذا المنهج ما هو التفسير؟ التفسير في عندي أنه بيان معاني القرآن أنه بيان المعنى وقد أشرت إلى هذا كثيرا وطرحته في بعض الكتب وفي دورات علمية ومحاضرات أنه بيان المعنى هو التفسير فإذا تم بيان المعنى تأتي عندنا بعد ذلك علوم الآية فالتفسير هو أحد علوم الآية وليس هو كل علوم الآية بمعنى أننا جئنا إلى آية من الآيات مثل إنما النسيء زيادة في الكفر يضلوا به الذين الكفر لقد ما معنى هذه الآية قل معناها أن تأخير الأشهر الحرم الذي كان يقوم به الكفار, الكفار أو العرب قبل الإسلام زيادة في الكفر لأنهم يحلون العام الذي حرمه الله فيبيحون فيه الدماء هذا الآن هو المعنى بعد ما يتبين المعنى ستأتينا معلومات كثيرة جدا جدا مثلا قد تقول لي مثلا سؤال هذه الآية في أي سورة؟ هذه معلومة أقول لك في سورة التوبة طيب هذه الآية مكية أو مدنية؟ أقول لك مثلا مدنية لاحظ الان كل هذه المعلومات ليس لها علاقه بالتفسير بالتفسير من علوم الايه يعني من علوم الايه كم عدد عدد هذه الآية في العد المكي والمدني وهذه كلها الذي كان الآية. يقوم بعمليه التاخير الى اخر اي من, من الذي يقوم بعمليه التاخير اشياء مرتبطه بها هذا ليس علاقه بالتفسير بشكل مباشر ولكنها من علوم الايه جميل. فاذا انا يعني تمام المعنى بيان المعنى اذا تم المعنى وبان اي معلومه بعد ذلك فهي من علوم الايه إذن على كده يا شيخ من الكتب المطبوعة ممكن نقوم من التفسير السعدي إلى التفسير الميسر هي أبرز ما يتكلم عنها حتى تفسير الشيخ السعدي في اضافات لكن التفسير الميسر ممكن ان يقال التفسير الميسر ومنتخف في التفسير الكتب المختصرة هذه في الغالب هي تمثل منهجية التفسير جميل جدا إذن نحن عرفنا الآن يعني التفسير بمعناها الخاص والمصطلح ممكن يستقر عليه الأمر يعني في هذا التعريف وننتقل بعدها إلى الفقرات التالية نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور فقراتنا هذه دكتور مساعدة قد تكون مرتبطة بالفقرة التي قبلها لأن الذي أحوج المتأخرين إلى جمع مرويات المفسرين القدامة الذي عليه مدار التفسير يجعلنا نتسهل إذا متى بدأت تأليف التفسير وكيف كان نشأت التفسير و... وعرض لكتب التفسير في مرحلته الأولى لكننا أريد أن نذكر الأخوة بأننا نستقبل سلتهم ومداخلاتهم على هاتف الفرنامز الذي يظهر على الشاشه نرحب بكم, بكم حياك الله مرة أخذكم سعادة هذا الموضوع لموضوع الحقيقة ممكن أن نسميه تاريخ التفسير وكتاب الدكتور ديس الجابري لما ذكرته له دراسات فلسطة العلم وتاريخها يشير إلى همية هذه القضية لأننا نعتبرها مشكلة علمية ويقضية التاريخ لو تسأل الآن الفقيه ما هو تاريخ الفقه أو الأصول ما هو تاريخ الأصول أو البلاغ ما هو تاريخ البلاغة ستجد عنده معلومات عامة لكن لم إذا رجع يقرأ في بدايات التدوين وفي كيف دونت هذه الكتب يجد أنه أمام نثار هائل من المعلومات والفوائد استغرب كيف كانت غائبة عنه وأنا قد حصل لي نفس القضية لم بدأت او فكرت في أني أجمع تاريخ, تاريخ التفسير وجمعت والله الحمد منه حصيلة لا بأس بها لكنها تحتاج إلى تفرغ لكتابة فيها فمثلا العسبي المثال وهي تحتاج حقيقة وتحتاج إلى تحليل وإلى نقد وتقويم يعني هذه المعلومات أنا أحيانا سأل الطلاب أقول متى بدأ التفسير بالرأي تجد بعضهم يؤخر التفسير بالرأي للقرن الثاني الثالث أحسنهم حالا اللي يقول بدأ التفسير الرأي بدأ مع نشوء الفرق مثلا. هذا أحسنهم حالاً أقول لهم الرأي عندكم ما هو يعني أي نوع من نوع الرأي يعني انت اول مفترض انك تسال الراي ما هو المحمود ومذموم خوف الغالب اتجه ناس انه مذموم وهذا وهذا خطا في التفكير يا سلام مفترض ان نقول لما نقول الراي الاصل الراي المحمود الراي المذموم اصلا هذا يعتبر ايش طارئا وليس هو الاصل فقلتم لا دعونا من الراي المذموم اعطوني الراي المحمود نفس القضية تجد ان ان, إن, إن هم يتكلمون او يعطونك الاجابات واضح جدا جدا منهم انهم لا يتصورون ما هو الراي ايضا اذا نحتاج نفهم ما هو الراي الراي هو على وجهها من وجوه المعاني فإذا كان هذا هو الرأي فهم الآية على وجه الموجوه المعاني يعني أفهمها بذاتي بدون أن نرجع إلى مصدر هذا هو الأصل في الرأي سيكون عندي مصادر قد يقول مصدري لغوي إلى آخر لكن فهمي الخاص لكن هذا مخالف الأدبيات من قال في القرآن لا ندعنا الآن لا نتكلم عن حكمه لكن أنا أريد أن أصور الشكل ما هو الرأي لكن نأخذ مثالا عليه إن الصحابة رضي الله عنه ومن جاء للرسول عليه وسلم وستشكلوا آية الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم ظلم هم فهموا معنى؟ صحيح جميل إذن هذا رأي أو ما هو رأي؟ فلا. إذن متى نشاء الرأي بناء على هذا؟ وقت التنزيل. هنا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم النشأ <تصفيق> الرأي في أهد النبي صلى الله عليه وسلم لن أحكم على نوع الرأي الآن <تصفيق> أو هل... لكن هناك racي الوصف كيف تعامل الصحابة مع هذا الرأي واضح جدا أنهم رجعوا فيه إلى الأعلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهو أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابة هم العلماء الذين أرجع عليهم فهل معنى ذلك أن كل ما قالوه في التفسير هو مما سمعوه النبي صلى الله عليه وسلم بأشارة الجواب لا ان هناك ما سمعوه من النبي صلى الله وهناك ايضا ما فهمه من لسان العرب الذي نزل بلسانه فحين قد يكون فهم غير صحيح قد يكون قد يكون فهم مرجوحا لكن لا يكون غير صحيح فهم, فهم قدامه مثلا رضي الله عنه بدري ليس الذين يصلحون جناحهم فيما طعن نعم محبرة. غير صحيح ممكن ايضا يوجد مثال غير صحيح حسنت اذا اذا هذا الرأي كان موجودا ولا يعاب ولا يعاب يعني ولا يعاب لا يعاب اذا مقصود ان الراي ستجد ده انه نحن في مشكلة ترى الشيخ لماذا يعني هذه دعوه ضمنيه من الشيخ مساعد لان اللسان يجتهد رأيه في تفسيره نعم أنا أطلب هذا لكن بشرط مثل ما فعل الصحابة لما, لما ظهر لهم رأي سألوا الأعلم فأي عامي بي يعني بي بي بي أي, أي أن كان عامي لأن المراد عامي الذي لا يقرأ عامي يعني ليس له خبر بالتفسير إذا ظهر له رأي لا يتبنى وينشر وإنما يسأل الأعلم هذه القاعدة لضبط الموضوع لكن المقصود ان الصحابة رضي لعنهم لما بدأوا يفسروا القرآن من خلال الرجوع إلى التاريخ لا نجد أن الصحابة ألفوا في التفسير صحيح صاحبة عمر بن العاصة تسمى الصادقة لكن لم يخص أحد منهم التفسير بمؤلف وإن كان ابن عباس كان يؤتى ويقصد من أجل التفسير من أجل التفسير يعني التفسير كان علما قائما في عائد الصحابة لا يشكل في هذا خلافا طبعا لما ذكرنا سابقا تذكر لما تكلمنا عن كتاب الشيخ محمد حسين ذهبي التفسير المفسرون ذكرنا بعض الملاحظ عليه هو كم منها في قضية تاريخ التفسير هذا بعد في جيل الصحابة أو صغار الصحابة يمكننا نحددها بالضبط اللي هو ابن عباس بالذات بدأت تدوين التفسير أول مدونة في التفسير ذكرت هي مدونة مجاهد عن شيخ ابن عباس اللي ذكر أنه قرأ أنه عرض القرآن عن ابن عباس هذا العرضات عند كل آية وسألها وأنه كتب تفسير ابن عباس أيضا سعيد بن جبير وتوفي سنة 93 كتب التفسير لعبد الملك بن مروان وعبد الملك توفي سنة 86 إنه ما زلنا الآن إذن في القرن الأول ولما كتب التفسير لعبد الملك بن مروان جعل عبد الملك في خزانته ثم انتقلت بعد ذلك إلى عطاء بن دينار يرويها عن سعيد بن جبير اللي هي وجادة فإذن الآن نحن في قرن الأول عندنا هذه التأليف لنستطيع أيضا نجزم أن غيرهم ممن كانوا بعيدهم لم يؤلف في ذاك القرن فمثلاً ضحاكم المزاحم ذكر عنه كما ذكر في الجرح والتعديل أنه كتب التفسير آية آية كتب في سنة 105 لكن ماذا كتبه؟ هل هو قبل, قبل المئة وخمسة؟ احتمال فيكون أيضاً في القرن الأول الحسن البصري توفي 110 أمل التفسير على طلاب يكانوا يكتبون قتادة في 117 كتب تفسيره سعيد من نبي عروبة ومعمر إبن راشد وما ورد في روايه وموجوده الان في الطبري وموجوده في عند عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق عن مامر عن قتاده ويرويها الطبري أيضا ويرويها ايضا من طريق آخر سعيد بن عبوبه موجوده روايه عن قتاده ايضا موجوده في تفسير الطبري وفي غير من من الكتب فاذا نلاحظ ان نلاحظ في بدايات عهد التابعين او ممكن نقول عهد التابعين كان هو البدايه الفعليه للتدوين هذا التدوين اللي كان يوازيه أيضا اللي هو الرواية فإذا الرواية والتدوين كان متلازمين من عهد التابعين في عهد الصحابة الأول كانت الرواية هي الأصل لكن مذنب رز بن عباس وكتب عنه مجاهد وكتب عنه كذلك سعيد وكتب عنه ايضا أربدة التميمي لو ترجع إليه يقول أربدة التميمي راوي التفسير عن بن عباس من طلاب بن عباس فإذا كتب تفسير عن بن عباس وغيره من طلاب بن عباس قد يكونوا كتبوا لكن ما لا نستطيع النزم لأنه كتبت تفسير قد ما تكون موجودة لكنه يروي التفسير عن بن عباس عطية بن جنادة كتبت تفسير عن بن عباس وروايته موجودة عند كثير من المفسرين وهي الرواية المسلسلة بالضعفاء بالعوفيين الضعفاء عن عطية عن بن عباس هي نسخة موجودة إذا هذا الجيل الآن اللي هو الجيل الأول من جيل الكتاب هو الجيل التابعين جيل أتباع التابعين يعني نمت الكتابة أكثر وصارت روايات التفسير ونسخة التفسير بدأت تتكاثر بحيث أنه قد يكون على المفسر الواحد أكثر من نسخة تفسيرية وأيضا نلاحظ أنه قد يكون المفسر الواحد المجاهد يروي عنه ابن أبي نجيح يسمونه تفسير ابن أبي نجيح وفي الحقيقة تفسير من؟ ابن عباس وقد يكون عن ابن عباس لكن هنا قد يصل إلى مجاهد يعني نسخة مجاهد موجودة عند بن أبي نجيح وعلى يسمونه تفسير بن, بن أبي نجيح وهذه قضية أيضا مهمة أن ننتبه لها في أن بعض الذين نسخوا التفسير ينسب إليهم التفسير وفي الحقيقة إنما هو لقاء إليهم مثلما ذكرنا قبل قليل في قضية الجمع فإذن الآن بدأت تتنامى النسخة التفسيرية في عاد أتباع التابعين وإلى زال يوجد أيضا المشاهدون في التفسير والذين كلهم أقوال مستقلة في التفسير ونزلت الرواية أيضا لموجه الرواية قائمة التأليف قائم أيضا الرأي قائم يعني القضايا الثلاث كلها قائمة الرأي والرواية وأيضا الكتابة معها يعني الرواية المشفوية والكتابة في جيل أتباع التابعين ما بعد جيل أتباع التابعين هنا ظهر أو بدأ يحدث تأخر في في الراي وبروز في الرواية وخاصه في النسخ ايضا يعني بروز روايه ليس يعني صار مثل ما عند المحدثين اما بالاجازه بالانواع المعروفه او الالمفائل اي العالم يقرا نسخه فلان ويسمعونها منه هذا في جيل ما بعد التابعين اللي ممكن نحدده عشان يكون المشاهد على ان بصر فيه تقريبا جيل الصحابه صغار الصحابة لو نحددناه بـ 68 للوفاة ابن عباس أنه بعد ابن عباس لا يوجد من الشهر التف... بالتفسير من الصحابة بدأ بروز التابعين إلى تقريبا المئة ممكن نقول المئة و... وعشرة تقريبا اللي هو جي... جيل التابعين ثم بعد ذلك يأتي جيل أتباع التابعين إلى قرابة المئتين اللي ممكن نمثل بيحيى بي بن سلام البصري ومن صغار أتباع التابعين وايضا معمر مثلا معذره لعبد الرزاق الصنعاني وقد جعله ابن حجر في التقريب من صغار اتباع التابعين وكتب كتابا في التفسير لكن هل رواياته كلها في المصنف ولا في لا لا, في لا له كتاب مستقل اسمه التفسير كتاب التفسير وليحمس سلام له كتاب مستقل كتاب التفسير وهو مطبوع الان طبعا كتاب عبد الرزاق مطبوع كامل المقدمة وكتاب يحمس الله مطبوع قرابة قريب من ثلث الكتاب وتفسير أيضا لا في الطبقة التي جاءت بعده في الطبقة التي جاءت بعده لطبقة الرواية ممتاز لا أذكر أنا إلى الآن وسبقا كررته كثيرا لا أذكر أن هناك من برز في التفسير في هذا الجيل اللي هو تقريبا من بين المائتين إلى أن ظهر بن جرير الطبري لا أذكر من برز يعني في فقهاء في علماء لكن متخصص وجلس التفسير أو له أراء مستقلة في التفسير لا من منبرز في هذه الفترة فهذه الفترة التي كانت تكون فترة رواية يعني ما بين طبقة تتبع التابعين إلى, إلى, أن بدأ إلى أن كتب ابن جديد الطبري عام 205 تقريبا كتب كتابه التفسير وبدأ يمليع على طلابه يعني هل كان هناك انشغال في هذه الفترة بالحديث مثلا والله لها أسباب لكني لم أبحث عنها إلى الآن لكن يبدو أن طبيعة تلك الفترة طبيعة تلك الفترة لو رجعنا إليها طبيعة الرواية ممتاز. لكن إن. الرأي حسر قبل ذلك الرأي توقف الآن نوعا ما توقف شكرا. فقط عند أهل السنة بالذات لكن ما نعرف عن المعتزلة وغيرهم قد تكون ما زال عندهم يعني ممتاز. امتدار لهذا لكن أهل السنة المعتبرين اللي يرجع عليهم في التفسير نجد أننا لا نجد لا في تفسير الطبري ولا في تفسير بنبيحاتهم ولا غير من يروون الاثر عن عن من سبقهم أنهم رووا عن أحد بعد هذه الطبقة يا سلام فتوقفوا عن طبق أدتباع التابعين لما جاء بن جريد الطباري الآن سبرز عندنا ما يمكن نسميه بالمفسر الناقد أو المفسر المرجح والذي جمع هذه المرويات والنسخ التفسيرية التي استطاعنا يجمعها ثم بدأ يحلل هذه الروايات من جهة المعنى وليس من جهة الإسناد ويبين ما الصواب من هذه الأقاويل الواردة في الآية هذا ممكن أن نسميه مفسر الناقد فإذا برز عندنا هذا النوع هو موجود في السابقين لكنه قليل لكن ظهر ظهورا بارزا واضحا في ابن جرير الطبري فصار عندنا إذن الآن مفسر صاحب رأي أولي وعندنا مفسر ناقل يعني يمكن نسميه يعني تجوز مفسر إنما هو مجرد ناقل وعندنا مفسر ناقد بالدل أو مرجح هذه بدأت يعني تقريبا عند بن جرير برزت بروزا واضحا وظاهرا قد يوجد شيء من هذا لكنه قليل عن بدايات لكن بهذا الضخامة نعم بهذا يوجد كتاب متكامل على هذا التفكير هذا بدأه بن جرير الطبري يعني هل يمكن أن نقول أن نستطيع أن نقول تجوزنا بداية التدوين الحقيقي العلم التفسير وجعله كفن مستقل هو في وقت بن جرير لا هو مستقل برز من عهد الصحابة هذه قضية انا أرى أنها لابد أن تحسم ويلتفت عندما إليها لكن كان مختلطا برواية الحديث أيضاً. لا أبدا بالعكس كان التفسير شيء والحديث شيء آخر بل إن لا يعني أنا أقول ان كتابة التفسير أو القصد إلى كتابة التفسير كانت متقدمة لأن الآن مجاهد كان يكتب عن ابن عباس فقط التفسير ومجاهد ابن عباس في 68 ومجاهد طلب العلم عليه مبكرا فمع ذلك الآن أنه بعد سنة 40 لوفاة علي بنبي طالب لو, أنت لو طبعا انتظرت في التاريخ لأنه كتبت هذا وأيضاً ألقيته في, في دورة علمية أنه في من عهد أربعين إلى عهد ابن عباس كان هو البروز الفعلي لابن عباس لأنه لا يوجد من علماء الصحابة من كان بارساً في التفسير بعد علي بنبي طالب مع أنه في حتى في آخر وقت عثمان كان ابن عباس يخطب في عرفاه ويفسر طبعا المطلع. عثمان قبل علي بن بي طالب يفسر أيضاً. كان يفسر أيضا وكان يرجع عليه في التفسير جميل. لكن حتى في عهد علي بن بي طالب لكن. كان يفسر لكن بروزه بعد وفاة علي إنه لا أنه صار يتجه إليه لا يوجد أحد غيره الآن جميل. ممن اشتهر بالتفسير من جميل. الصحابة فابن عباس إذن يمثل الحقيقة هو يمثل صلب هذا التالي أنا سألت هذا السؤال دكتور مساعد لأنه استقر في أذهان الكثيرين ان علم التفسير استقل عن علم الهديث لا ما صحيح هذا علم التفسير مستقل باصله وهذه من, من الأخطاء العلمية التي نشرها الشيخ محمد حسين ذاهب رحمه الله تعالى وفي كلامه تناقض لكن انتشرت ولذا أنا أدعو الحقيقة دائما في مدر القراءات هذه الأمور مدام قضايا منثورة في الإجتاد فيها له مجال <تصفح> الإنسان يحرر ويحلل يعني يحرص أن يكون محللا محررا للمعلومة يعني ناظرا فيها ان كان الشيخ محمد حسين ذابي رحمه الله تعالى في كتابه يعذر بأنه كان يجمع لكن أنت ما هو عذرك والمعلومات أمامك الآن وأكثر من المعلومات التي توصل إليها محمد سنذابي رحمه الله تعالى خرج كتب بعده كثيرة جدا والإشكال تناقل المعلومة أحيانا حتى تكون كأنها صحيح وهذا وهذا أحد, أحد أسباب الغفلة عن المعلومة الصحيحة يعني وذكر مثلا شعبة بن الحجاج ممن ألفوا في التفسير وكيع بن الجراح ممن ألفوا في التفسير ثم يجعلوا استقلال التفسير على يد بن ماجة بن ماجة 200 وكسر والوكيع. بالـ 197 طب هو التفسير كيف يؤلف التفسير كتابا مستقلا ولا يكون المستقل ولا يكون هذا العلم مستقلا لا العلم كان مستقلا ولم يكن يعني علم القراءه كان مستقلا علم التفسير كان مستقلا الاثار النبويه كانت مستقلة يعني الحديث اللي مرتبطه بالفقه مستقله السيره كانت مستقله والمغازي والمغازي كانت مستقله يعني كلها كانت مستقله كل واحده منها اولف فيها على خصوصها وكان يقصد بعض العلماء من أجل هذه العلوم. يعني بن عباس كان يقصد للشعر كان يقصد للتفسير كان يقصد للحديث كان يقصد لأيام العرب هكذا طيب في مرحلة التفسير الناق أو مفسر الناقد جاء بعدها مرحلة أخرى أو تراجع خلاص بعد المفسر الناقد تضحت للأصورة حسن. قبل أن نفسر الناقد أن أعتبرها منطقة فيها نوع من, من يعني ممكن نقول منطقة فيها شيء من, من الظلامية يعني مظلمة من, من ناحية أنه السبب ما هو زي ما ذكرت قبل قليلا بعض المعلومات التي عندنا استبغت عندنا أن هذا, هذا هو حال التفسير مع أن الحق ليس كذلك جميل هناك أشياء كثيرة جدا جدا لو أردت أن تجمع المؤلف والمدوم في التفسير في تلك الفترة ستجد أن ما أنك ما منسق كثير لكن عفوا دكتور الآن قبل ابن جريري في في نفس القرن في أول القرن كان هناك من انه في الحديث وذكروا كتب التفسير يعني مثل البخاري مثل غير اصحاب الكتب يعني مكان وفاتهم قبل من جرير لا انتؤلاء منهم من لكنهم نقلوا هؤلاء نقلها الامام احمد نقل ما ورده عن الصحابه والتابعين تبعهم البخاري نفس القضية نقل ما ورد عن الصحابة والتبعاء والتبعاء آدم نبي كل هذه الأصحاب المرحلة كانوا ينقلون ما وردون عن السابقين فقط ولا أعرف أن أحدا منهم استقل برأيه او كان مشتهرا بالتفسير لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد له في آية او في آيتين أو في عشر أو في عشرين راي مستقلة يوجد لكن أن يكون مستقلا للتفسير لا يوجد هذا إذن هذا المرحلة الأولى لتدوين التفسير بهذا الشكل الجميل الحقيقي هذا يعني تقريبا بديه. نعم بعد أن نأخذ إطلالة سريعة من الوقت انتهى لأننا انتهينا من موضوعنا لكن مبل ذلك هل جاء مفسرون بارزون وناقدون أم أنه مجرد كما يقول الكثير من الناس مجرد يعني رواه يروون ويجمعون المرويات جميل لا في قضيتين قبلها سريعا أنه في الفترة هذه فترة ما بين التابعين إلى الفترة من جريد طبري عندنا صنفان من ال... الذين ايضا شاركوا في التفسير اهل اللغة يعني علماء اللغة. وشاركوا في جزء من علم التفسير اما في, في كتب المعاني أو في كتب غريب القرآن. واحيانا في اعراب القرآن أو مشكل القرآن. يعني في جزء من جزئيات علم التفسير وهناك ايضا أهل البدع يعني بعض اهل البدع ايضا شاركوا في بعض ما في التفسير مثل قطرب صاغنه لغوي ايضا لكنه معتزلي والاخفش صاحب مع ثلثه المشهور نعم والاخفش ايضا معنه ايضا نحوي لكنه ايضا كان معتزليا والفوا بناء على التفكير الاعتزالي وأيضا غيرهم من المعتزلة وكتبوا في مشكلة القرآن فيجب أيضا لا نقفل أن نتكلم عن تاريخ التفسير عن بروز هذين الخطين ابن جريد طبعا لما جاء جمع ما كتبه اللغويون وأيضا ما المرويات التي وردت عن الصحابة والتباعين والتباعين وأحيانا قد يذكر بعض أقوال أهل البداع ويرد عليها بطريقة لكم حلقة سابقة مورودة في اليوتيوب ممكن أن يرجعوا لها الأخوة في الكلام عمهجية من جرير في التفسير نعم ذكرناها طيب فهذه آه. الآن المرحلة لكي بس نغلقها نأتي ما بعد من جرير آه. ليس صحيحا أنه لا يوجد بعد من جرير مفسرون وإنما الآن برز كما قلنا مفسر الناقد آه. وقد يكونه له أيضا بعضهم له آراء خاصة هو يفسر يأتي برأي مستقل مثل الماء وردي توفي 450 كتابه قائم على النقل وقائم على إيراد بعض المحتملات في المحتملات يراها هو وإذا قال هو ويحتمل كما ذكره في المقدمة فهو رأيه الخاص يعني شيء جديد لم يذكره من سبقه فإذن الآن بعد ابن جرير يمكن نقول أن التفسير قائم على أمرين إما أن يكون المفسر ناقدا مرجحا وإما أن يكون مفسر قائلا بقول مبتدئا يعني بيكون أحد الخطين فإذن هنا الآن في هذا المجال هو مجال حركة التفسير التي قامت سيكون يوجد نقل هذا التفسير نعم وناس يقولون تفسيرهم كثر ويتناسخون كتب كثر لكن لا يعني انه لا يوجد محررون في التفسير يعني اسال عن اسمائهم ابن كثير مثلا ابن كثير محرر في التفسير وابن عطيه قبله محرر في التفسير الزماخشري نرجع الى الاخرين طاهر بن عاشور محرر في التفسير بالعكس انا كتابه وان ذاك سبق انا ذكرته هذا كتاب التحرير والتنوير هو من يعني عين كتب المتاخرين في التفسير حسنا بس نحن بحاجه الى الى دراسه موضوع آخر موضوع الراي في التفسير م. بينما انتم ترتمون واظن بحاجه إلى الى حلقها يعني مستقننا شاء الله الله يكرمنا بزيارتك مره اخرى ونتحدث عن الان وقت انتهى وانا شاكر لك دكتور مساعد شكرا جزيلا على هذه الاطاله الجميله الله. والمعلومات المفيدة والسلسه الحقيقة والممتعه اما مش انتم مشاهدي كمان فلا املك بعد شكر ضيفي الكريم الدكتور مساعد من سلامه الطيار ان اشكركم على امل ان نلتقي بكم ان شاء الله في الاسبوع القادم ومع موضوع متعلق ايضا بالقران الكريم سنتحدث عن القراءات وعن كتب مؤلفه في القراءات وسيكون كل هذا مع ضيفنا دكتور احمد السيس رئيس قسم الدراسات القرانيه بالجامعه الاسلاميه فحتت لكم الحين انتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نفي <تصفيق> دروب العلوم للقاء يكون لي ارواحينا مرتقى مدادنا في طيف